وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَتَتْقُوَ مِنْهُمْ تُقَالُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إن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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء, وما عملت من سوء سود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني